يا رب فارفع مقامي يا رب هاب لي مرامي يا رب فارفع مقامي يا رب هاب لي مرامي منزل قاره مقامي يا رب فارفع مقامي يا رب هب لي مرامي يهيم وجدن وشوقا لا يحجبن بملامي ومن يشاهد وجهي لا يرجو دار سلامي يا رب لا يا رجل راسلني يا رب فارفع مقامي يا رب هب لي مرامي توائم صفين د قولي يا قومكم نورك كلمي ومن دعى dadani ya raqab bi fadli salami ya rabbu ya rabbu maqami ya habli متى تركوني اجلي حظوظا اجروا لذيذ المنام يا رب فرفع مقامي يا رب هي لي مرامي وافوا الي بي شوق موهيه Ya Rabb Ya Rabb farifa manami Ya Rabb خلع سي قلبي مرامي عاشق جمالي وتركوا دنيا وكون الظلام يا رب فرفع مقامي يا رب هاب لي مرامي يا رب يا